غير المغضوب عليهم ولا الضار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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاضيه بما ظلموا ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يعلمون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 اسماء كان جواب ا ل ا أ ل و الحسنى م أ ن ا س ي ت ع ه ر و ن ف أ ن ج ا ه ل س ي ل ه ع ل و م ا ه ا من ا ل غ ا ب م ي ه اسماء الله ا ل ح س ن الحمد لله وسلام على عباده الذي لا ص ط ف ا ه الله خير أ م ا يشركون أ م ن خلق السماوات و ا ل أ ر ض وانزل لكم من السماء ما فانبتنا به حداء ق ا تبهجت ما كان لكم أ ن ت ن بتوشجرها ا أإله مع اله ل أإله مع الله بل أ َ م َّ ن جعل ََ الارض ْ أ َْ قرارا ََ وجعل َََ خلالها َََِ أ انهارا َْ وجعل َََ لها ََ رواسي ََِ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ف ا ل ا هم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون أمن امن يجيب المضطر اذا دعاه أمن يكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أ اله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر و موسوعه النابلسي ح ش ر ن يدي رحمته إ للعلوم ا ل ا ل ل ه ا م ي ه اسماء الله, الله خ ق ثم ي الحسنى ي ر ز ق ك م من ا ل س م ا ء و ا ل أ ن ا إ ل ه س ا للعلوم ه ه ا ت إن كنتم ص ا د ق ي ن